واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ انجاكم, إذ أنجاكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون, ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا أ او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم ا ل أ ر ض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه أ ت ي ه ل م و الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل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 إ ن ي ش أ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 كفرت أشركتمون تجري الصالحات جنات جنات تحتها بما قبل عذاب من الظالمين لهم أليم آمنوا وعملوا من الذين الأنهار دخل خالدين فيها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 ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي الغير ذي زرع عند بيتك المحرم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 إ ن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا انما هو إ ل ه واحد وليذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب